قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أه الله خير أم ما يشركون ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء العرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعة دواء مشاهدينا الكرام ومستمعين العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحق جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم نائب رئيسنا الكبير فضيله الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الخافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بحضراتكم معنا حلقه جديده بيت ابو بارك الله فيكم سيدي ربما تكون تناول سيرة المصطفى عليه الصلاه والسلام عليه تختلف عن تناول سيره الأنبياء الذين سبقوه بحثه مرارا وتكرارا ولم أعثر على إجابة لهذا التساؤل لماذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحديدا لو هذا الرونق هل لكونه نبيا لنا هل لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين هل لكونه لأنهم بلغ شريحتنا شريعتنا الغراء والسامحاء ترى لماذا صدية الدهام رب, رب العالمين أصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله صدر. عليه وسلم. والسلام فضعت سؤال وجيه أولا بس آه بس. آه يعني آه ليست ليس انبياء الله عز وجل ابواق تنفخ فيها الملائكة ما تريد من ابلاغ كلام الله عز وجل نعم الملائكة الملكات وضعت فيه وضعها فيهم رب العباد عز وجل وصلوا الى هذا الرونق او الى هذا المستوى او الى هذا المرتقى السامي بملكاتهم التي يسهر الله لها فكانت ملكاتهم الشخصيه عبارة عن صياغه من قدر النفخة المورانية التي بثها رب العباد ووضعها في ابينا آدم ولكن يبدو أنها تركزت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كيف, كيف؟ تعمل كده لوحة فيها الأنبياء نعم. تمام مثلا اول الدعاه سيدنا نوح طيب ابونا ادم كان نبي اه ده, ده يعني يفي شرفا هو اول يعني يعني مخلوق دب على على سطح الارض نعم ابونا ادم جاء الحفيد الثامن او العاشر له هو سيدنا نوح نعم سيدنا نوح اشتهر بان عنده قضيه الاحتمال قضيه الصبر هذه صبر الأهم مو سيدنا نوح ايه؟ صاحبنا لو فصل نعم بنروح طيب واحد زي سيدنا ابراهيم لا. عنده قضية البذل والحلم والكرم هذه صفته نعم يعني اول سيدنا ابراهيم كان ايه؟ يعني سبحان الله يقول فقربه اليهم هناك آداب السفرة تسعه من آداب المائده ووضحت في ثلاث كريمات سيدنا ابراهيم معه الفراغ الى اهله فما لبث ان جاء بعد حنيف فقربه إليه. خلاص السباح كلمة دو ثم كسع اداب من اداب الصفر لا. اولا لا يحرد الضيف انت ممكن تحرد الضيف تقول له اللحمة ولا سمك ولا تشرب ساخن ولا بارد هو راغى الى اهله فما لبث ان جاء بعد خلاص اهله كمان تعوضوا الكرم وبعدين قربه اليهم ده يعني ايه اشي قلت لك قالوا فلان فضل على ده هو قدم الصفرة إليهم يعني قدم الأطباق والوالسبحان الله قربها إليهم وبعدين سبحان الله العظيم فلما قربها إليهم قال لا تأكلون بشجعهم على الأكل لن تؤنسهم هذا بعجيب حدث عيدهم لا طالع إلي حتى قد... امتحنوه قالوا نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام فلا ثمنه عندنا أن تسموا الله في أوله وتعبدوه في آخر سبحان الله الصفة في إبراهيم تجد البذل الحلم صلى الله عليهما هذه الصفة. سيدنا وسق فيه القوة والشجاعة والحمية. سيدنا هارون فيه الرفق واللين والدعاء. سيدنا, سيدنا يحيى سيدنا يحيى. سيدنا عيسى فيس لهم الزهد وال في الدنيا موجودة في هؤلاء الثلاثة. سيد واحد زي سيدنا داود عباره عن إيه؟ عامل رغم غنى. حتى القرآن صفهم اعملوا آلة داودة صحيح. شكرة اجمع كل هذه الصفات في رسول الله ليس من صفة قلتها لك في نبي تميز بصفة معينة إلا ورسول الله فيها هل لأن الله سبحانه وتعالى أرده هكذا فأخلصه من الله عز وجل جل جل. اراده وهياه تفوقه الملكات اذا كان تفوق اذا جاز التعبير يعني تفوق الملكات يعني تفوق الملكات هذه فيه, فيه صلى الله عليه وسلم سيرتها الكثر سيرتها الكثر واحد كل هذه الارهاصات من حوله من قبل ان يظهر يعني يقال انه كان عنده خمسه عشر عاما وفي رحله من مع اعمامه اذا بجمل الناد دبه شرود وسبحان الله لا احد يستطيع وحتى بدات تهجم على على القاوله فقال خلوني وايها فمسك وصمها فاناخها فاستناها فراكبها فامتثلت وهي دبه شرود, وهي من شرود من حتى كان امنا عائشه تقص وكان عندنا حيوان بري زي قط بري كده غير مستأنس قاعد في البيت نعم يتقافز ويقطع في الستفار والوسائد ويعمل مشكلة فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ركن البيت حتى يخرج الرسول يبدو ان هو بيعطي يعني او شيء لكن معذرة نعم. اذا انت فضلت نعم يعني هذا ما ما يقوله القائلون بأنه مخلص هكذا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فما صنعته هو لنفسه لا لا لا, لا هو هو هو سبحان الله اختاره الله هكذا، لأنه يعلم في سبقه بأنه هكذا، ولكنه هذه طبيعته ولكنه حصل اختيار الله بفعله، حصل اختيار الله بفعله، ليه ليه لأن قال إنما أنا بشر أقوم وأنا وأغضب وأرضى وأكل وأجوع. لأنه بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فس. يعني هي, هي قضية محسومة خلقه هيئه أن يكون هكذا فساعدت فيه جمال ربه رب رباه ربه فأحسن تربيه ده. ده. هو هو مربع العين الله سبحانه وتعالى نحن كلنا الرب هو حسن. مربي ومن أراد أن يتربع على موائد الفضل فليدخل فإن الباب مفتوح ما في ناس تألت من الكربية يا ابن في واحد مش عايز تربيه صحيح واحد يعله على التربية لكن الفرق عدم مع فضيلاتكم هل هل هذه الصفات التي كان يجسدها شخص رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في البيئة العربية انا ذاك لا فكانت موجودة هو شوف ورثة من البيئة العربية في افضل ما فيها سبحان الله افضل ما فيها حضورنا الكريم تفضل مثال حسن نعم ومثال تغيير حصل <تصفيق> رس <صح>. رس <رسمي>. دقيق <تصفيق> لأننا نتكلم على رسلة أخرى فلنأخذ لكن لكن نحن في البيئة العربية من ضمن أيام حرب الفجار وثميات حرب الفجار لأنهم فجروا <تصفيق> وقاتلوا في الأيام اللي إيش أشخاص رحور واحدة عربية مشي فأضحى بها شباب داخل مكة وعكسونها هذا كان موجود في قالوا لها أسفي لي لمع وجهي شوفوا إيش بتساقط. فتأبّت المرأة العربية وغضبت هكذا شأن المرأة العربية. نحن قلنا في محالقة ماضية، مم. لو وجدت بنتا عريانة فإن جيناتها غير عربية. سبحان الله. أذى حتى قديمًا. أذى عن أجدادها. ما أنت اسمع الكلام اللي جاي؟ طيب. هي بيراودوها إن تكشف وشاف فقط. نعم. تمام؟ فماك فجلس شيئا فإذا بأحد يأتي بشوكه. ويضعوا ثوبة طرف ثوبها في آخر ثوبها من عار في الخمار هذا فالخمار فالخمار فالخمار فقامت فانكشفت فضحك الشباب قالوا أردنا أن نرى وشك فأردنا ثؤتها عباد الله الله قالت واو امرأة حرة كيف هذا قامت الحرب على هذا بسهل. حرب على أن نعم. الشباب لكن, لكن لكن لكن نحن قضيه العولمه وعصر السلام يا أب... يا بني يا يا ولدي لا تشعل هذا الكبريت نحن نعيش عصر سلام ونعيش ومش عارف ايام امان الكبريت كبريت ده دعم الكبريت مش كويس فالضحك بالافصاب هناك يعني تحدي حرب يعني عشان يعني... قامت الحرب من اجل كشف عوره امراه واحده و... واقام المعتصم من بعد قرون وعقود طويلة طويله في عموريه الحرب على عمورية من اجل ان امراه عربيه قالت معتصمه امراه واحده ربما اوروبا رب انطلقت لم تقابل نخوه المعتصم صح اين نخوه المعتصم البلدي العربي اول ما سمع ان واحده بتستغيث مسلمه تستغيث في ارض الروم بالمعتصم بل الان احنا بنقلب الغرب على ابنائنا اللي قاعدين عندهم مش يعني كمان يعني احنا سايبينهم في حالهم قول انت كمان بتقوي طيب أفع. سبحان الله فهنا تخبر الكابسه فحرب الفجار قامت من اجل كشف سو سبحان الله في الصوره دي الو... صوره جميله هنا الغيره على الحرمات خلاص نعم تعالى الصفحه الثانيه حرب الفجار قامت ان واحد اسمه بين بشر ابن ابن كنانه اظن قاعد كده في سبع وقول انا اعز رجل في العرب انت حر اعز رجل اعز رجل قال ومد رجله هكذا ومن رأى أنه أعز مني فليقطع لديدي وهم واحد بالمثال ورح تطريب <تصفيق> <تصفيق> ما هذا الغباء عجيب وقامت الحرب من أجل هذا الغبي هذا فعل عربي وهذا فعل عربي بس في قيم فيه لا قيم في مبادئ وفي غياب مبادئ فنحن الآن وأنا قلت لك من قبل وددنا أن نعود إلى أخلاق أبي جهل وأبي سوفيان طيب يعني أعادة الله أو سنه الله تبارك وتعالى في الكون أن يرسل رسولا حينما يظهر الفساد ويستشرف منه إذن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت البيئة أو كانت الأرض حتى هذه اللحظة فيها من الفساد ما فيها لدرجة الأمر يحتاج لنبي يبلغ رسولة وجود النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المرحلة ضروري من قبل حكمة الله لأن, لأن, لأن الخالق اعلم بمن خلقه جيد. ويعلم أنه لن يصلحهم أو لن تصلحهم إلا رسالة طيب هؤلاء الناس وهؤلاء العقول وهذا الغباء الذي <تصفيق> شرحتموه الآن يتمتع به نعم وهذا الفتق الذي يوجد عند كثير من الشباب ربما يجعل المعرفة العقلية لهم تكذب بهذا النبي وتكذب بهذا الرسول ولا تصدق به جميل. فلا بد من إرهاصات ساعة الموريد عليه الصلاه والسلام كما تحدثنا في الحلقات المنصرمه مع حضراتكم قبل الولاده تماما وفي الكتب تمام تمام صح كده فعل هنالك كمان رواصات تبان مولده عليه الصلاه والسلام يقبلها العقل ونصدقها آه. نحن طبعا نصدقها ونؤمن بها لكن الآخر يصدقها ويؤمن بها شوف انا اكدتك عن كان كانني عن... اكلم حضراتكم يعني غير غير مسلمين ج... ليكون ممتاز جاي فرح يعني مش كده لما نقول لواحد غير مسلم يقول اصل اقرا القران وهو مش أنا في القرآن أتى، روش أنت الغربي ولا سيقول القرآن كذا، ما؟ نحواره بالعقل، لا بد بالعقل، ما؟ تعال ل... ل... لصدق دبوتي سيدنا محمد خذ شهادة الخصوم وخذ شهادة الواقع وخذ شهادة الأتباع، هذا مهمل أتباعنا، بيدتباع لا تظن أن أن أن عزرا أن أن شهادتهم وده ليه؟ دي دي. لا لا لا بعض الاغبياء يقولون ان بعض المشايخ بيضحكوا على عقول الناس فممكن اصلا عن عقل 1000 2000 ماذا تقصد مليون مليار و... لا يعني لا, لا يعني انت بتهصف ب... ال, ال... ال... الـ الـ 100 مليون الذين يسمعونني بالغباء الذي بيشوفهم غبي يعني اذكر الناس الذين يسمعون لكلام ربنا صحيح. صحيح. صحيح. صحيح يعني ممكن يكون يضحك على على 100 مليون 200 مليون نصف نص مليار ويكون ذا راح يبقى إذن هؤلاء الأكباع شهدتهم سبحان الله أثناء صحابة على جنازة رجل محمولة إلى المقابر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واجبت وبعد هنيها مر جنازة أخرى ما اثنى عليها احد قال واجبت قالوا ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية قال واجبت للاول الجنة النار. قالوا كيف يا رسول الله قال انتم شهداء الله في الارض بس السنه بس. الخلق اعلام الحق السنه بس. الخلق اعلام الحق, أعلام الحق. أعلام الحق. شوف شوف كلام المعصوب عليه الصلاه والسلام يعني اذا انت المئه دول او المئتين دول لما يشهدوا اذا شهد ثلاثه من ذوي الحجه العقول المستمع اذا شهدوا بصلاح انسان فلا تشكوا في صلاح ثلاثه محترمين والله فلان فمسعود لهم بثقه والعدل يكونوا عدول من ليس ذا حجه او من ليس بذي حجه فلا فلا فلا عقل له ما كانش مؤمن وثبت وعدل وثقه لا يؤخذ من ذوي الحجه فتفكر ذوي الحجه يعني مش من ذوي الحجه او يقال هذا الكلام في مصنع في مصنع لا. لكن, لكن انا ارى والله اعلم يعني اقول لك شيء اقرا عظامات ترسكا لا يعني نؤطر مع فضلاتكم والسادة للمشاهدين معنا في ودى التقارب ذهو الحجة من وجهة نظر الشراع الإسلامية ما يدور في فلك الله وفلك رسول الله على سرطان أن يكون وقافا عند حدود الله آه. آه. آه. يعني شوف شوف شو. شو. يعني عندك واحد مثلا <تصفيق> نبي يقول قائد عظيم يجب أنه كان ساقط الخلق تمام؟ <تصفيق> هو عظيم بس في بإيه؟ في خلق العسكرية تمام؟ جانجاك رسول هو ذا وضع بس تسير بتاعت فرنسا سبحان الله كانوا لعازب بالله خسيس الخلق هذا سبحان ك يعني سبحان الله بس العمل الوحدة الرهيبة ذي في كده سبحان الله ال الرهيب ده بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس كان خائن للعهود على على على ال الجمال الجنبو. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا وضع بمقاييس العظمه فهو عظيم من كل اتجاه. تجد مثلا قدرك أصحاب الشجاعة إذا دخلوا على تطاع الشجاع عند رسول الله. يجد اشجع الشجعان وهو أبو الحسن أبو الحسنين الله رضي الله عنه قال إذا كان إذا حمر الحلق وحمي الرقيس. يعني المعركة ايه اشتدت كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو إلينا منه وسيدنا علي هو من هو في المعركة هو من هو في المعركة أهرس العرب فقريت أنه سيدنا علي وأمثاله من الصماديد والمقاتلين يحتموا بظهر رسول الله سيدنا هو في قطير الشجاعة مقدمة دائما سبحان الله العظيم وهو كان أنا ما كان في المؤخرة مثلا يقدم غيره مش كده بس نعم أصحاب العاد، القضاة والمستشارين يحبوا العدل, العدل أصحاب العقول الذين يحبون العدل يحبون العدل تمام؟ لما تيجي هو كان في المغرم يقدم أقاربه وأهله، وفي المغنم يقدم الغرباء ويؤخر أهله. المغرم يعني؟ يعني ما يكون في المصائب. تدفع أموال؟ لا، تدفع أموال أو تدفع نفوس وعروق. يا مدي، يا علي، يا عبّا، يا عباس، يا ابن عامر التاني، بن بن الحارس. ففي بدر يقدم الثلاثه الاول حمزه حمزه وعلي والحارث بن عبد الحارث بن عبد الم... الله يقدمهم الثلاثه وهم من قوم عمه وابن عمه وابن ابن ابن عمه تمام ده في الايه في المغرم. المغرم في المغرم في القتال هو مم. في المغنم اخرهم الاول يا في الاخر ما ما يقولوا علي لما اذهب للمهاجرين والانصار سبحان الله انت مع قرانك وانا رسول الله عليه قال أنت مني كهارون بالنسبة لي غير أنه لا نبي بعدي. أنت مني بنزلة القميص لجسدي. أنت آخذ الدنيا ولا آخذ خلاص. لكن, ما... لكن لما يعطي يقول إيه يقول يا صفية هي عمة رسول الله مش أنت عشان عمتي يعني, يعني سبحانه. اعملي لا أبنا عاكب من الله شيء. الجماعة يقولك أنا منسب. لكن ب... ب في, في... لما حينم كان بالمدينة أشوف حتى ترد فضلكم على من يزعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حاب المهاجرين ولم يقتل الأنصار. وغضب الأنصار وذهبوا حنين في حنين اه في حنين, حنين المهاجرين وهم اهله هو القصه بحقيقتها ان كل اموال الغنائم الفتح وحنين ذهبت ل من الطلقاء الألفين اللي اسلموا اللي هم مسلمه الفتح يوم الفتح انهم فانتم الطلقاء تمام نعم في نفس اللحظه 2000 الألفان دول يدخلوا في هذه اللحظة تحت المؤلفة قلوبه لسه الإسلام جميل من البلو مم. الأقرع بن حابس كان مصعيم زي أبو سفيان كده فرص كده به الغنم تملأوا بين الجبلين قال قال ما... قال ما... غنم غنم هذا محمد ها. قال أتحب أن يكون لك مثلها قال نعم قال, قال هي لك رجع أقرع لقومه أسلموا إن محمد يعطي من لا يخاف الفكر فأسلم قوم الأقرع جميعهم وكانوا بالمئات سبحان الله الما اعطى الاقرع بن حابس حابس, من؟ حابس بن حابس معاذ بن جبل وحبس وحابس سعد بن معاذ وحبس ابو الدرداء ليه فما اعطى المهاجرين لا اعطى الطلقاء خلي بالك بس من من, من, من, من تحقيق المساله لا ولم يعط المهاجرين اعطى الطلقاء من المهاجرين من من من مكه من اهل مكه خلاص دخل الشيطان إلى قلوب الأنصار، الأنصار فتلفت فلم يجد أحداً من غاضب وذهبوا. لا قالوا في أوروبا. أين القام؟ قالوا في شعب بني فلان. هذهب إليه. أوروبا ماذا قال؟ نعم. ها. لو قلتم ماذا ج... قال؟ ممكن ننتظر ونها. نكمل ماذا قال بعض الفصل. شادينا الكرام نكمل مع دالي تامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم حيال موقف الأنصار بعد غزبة حنين؟ اشتركوا في بنعود لاجتماع مره اخرى معنا الكلام ومعنا الكريم الكبير الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. ما شاء الله المساء. مبرك الله فيك. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوم الأنصار. وهم رمق... رمق... يعني احت. من زواج احت... لو... احت... لو... بعيدا. ستقولون من أخ. بداية الكلام. جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طردا فأويناك. وجئتنا عائلا فأغنيناك. ولو قلتم بصدقتم. الله أكبر. اقرار واضح ان مكتف من الله تاخذه كرسول الله انت كنت مكذب من قلمك احنا صدقناك مفروض اويناك عائل اغنيناك لا لا قاعدك في بيت بالايجار ولا ابدا انما سبحان الله اهلا متابك وكانوا يتصارعوا من ياخذه لا. و... خلتم... ولو قلتم لو قلتوا هذا القرار صدق لا صدق يعني ما قال جتكم كذا وكذا او يغير الحقيقه اني وكلتكم الى ايمانكم واعطيتم هؤلاء لعاعة من نعاعات الدنيا تا تا تا, تا. نتوفى ولا شيء من, من من من حطام الدنيا شيء عرض زائر عرض زائد الا ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله الله عليه الصلاه والسلام ان هو بيطمئنهم احسن الشيطان يدخل يقول لك ده هيركب في مكة خلاص ما هو راجع مكه مش فتح مكة وتدعوا ثبتت رجال الأستاذ وجعلوا طبيعه سبحان الله الناس نستعوذ بالأستاذ والغرام وتعودون أنتم برسول الله, الله رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار والله لو لم أكن من مكة لو ندت أن أكون من الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلكتم شعبا بس شعب الأنصار باكر القوم وقاموا يقبلون رسول الله رحمه الله نات القضية في لحظات لأن في رصين جوه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 نحن فتعال إلى يعني شهادة الخصوم والحق ما شهدت به الأعداء أبو جهل أظن صح. يعني ما فيش يعني فرعون الأم. جل <تصفيق> سبحان صحيح. الله. أبو جهل قاعد بيدرجه كده مع الوالدة بن مغيرة. أبو خالد. أأأولد خالد. نعم. فيقول له يا عمر ابن هشام جاب الحكم على توكن أن محمدًا صادق. طب على ك قبل الحادث الذي وصفه القرآن. لا نعم نعم نعم. بس هو مع دي اللي هم فيها دي. نعم. محمدًا صادقًا لا كذب. قال أهله أنه صادق. محمدًا لا يكذب. ولكن أنا أكذب بما جاء به. هو يكذب؟ بما جاء به. مثلا. أنا أقرض القرآن لكن أقرض لا تصدق. ماذا لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بايات الله يتحدوا سبحان الله شوف عظمه رسول الله أن الواق العدو لا يستطيع ان يكذبها لانه ما جرب عليه كذب ولكن اعراب الكفه يذكر كده يركز عليه البصر والله ما هذا الوجه كذاب سبحان الله العظيم الموظفين كده تحت بص كم صادق في القاعده الله أعلم في قرايه الوجوه نعم الرسول اعراب كان استاذ في قرايه الوجوه نعم فلكن ف... انا بكلم الوالد تسابقنا نحن وبنو عبد مناه، أذبنو عبد الشمس وبنو عبد مناه. بعض منهم الرسائسات. أيوه، وبنو عبد الشمس من بعضنا. سقوا فسقينا. الحديد. الحديد يا كرمه سبحانه. وكسو فكسينا، كسر الكعبة إحنا كسين. سبحان الله. المهم ووضياف الحديد فوضياف، وحملوا اللواء فحملنا خلاص حتى إذا كنا كفر سيرهان. مم. فقالوا منا نبي فان لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا اي اقتصد حسدا من عند انفسهم فقط بس. لكن علم النصيحه قال هو, مش مش هو يؤمن بالرساله لا يؤمن ان الرسول صادق وطالما انه صادق اذا مش ممكن يكذب على الله هلا. القدوات الروح عندهم مهمة والقدوات الدين عندهم مهمة لكن لا ولماذا قسم الكفر كفر جحود معند. معند. كفر معندة كفر معندة فقط هكت هكت. سبحان الله العزيز يعني لم يؤمن به ليس عدم ثقة في شخص لا هكت. لا لا هو عارف النص صادق فرق الله نحن لأ نؤمن لأن لأ سبحان الله مش الثاني كذاب ومم كذاب ومضر خ خذاب وربيعه ومضر يعني عن ألا الرجل الكذاب بتعب لنا حسب الصدق بتعبلكم الله هذا مطير في <تصفيق> العصرية تنت ترى فآبي أبو جهل صادق مدرى والنبي على نعم نعم تعال إلى إلى الوالد نفسه طيب هذا الوالد انت رجل كبير يعني نعم تصير آه،, آه،, آه سبحان الله راح كده محمد ريح قصة إحنا وفوضى إحنا في عند الله يسمع من القرآن يرد عليه أنا من محمد إلى فضوات يد نعمل فوق ده وناخد ايه ونشوف يعني ايه قضيه السلام والعولمه ونقعد مع بعض يعني في ايه يعني ايه يعني القران اللي معا ده احنا سامع اي شيء وفي ناس في اي شيء سبحان الله العلماء لا حول ولا قوه الا بالله حتى في المقدسات يا ابن الحلال مهم فقال قال يا بني الوليد. الوليد جئتنا بامر عجب يعني سافرت هذه التنه وقلت ان الله راحت ونحن لم واو وا يا محمد ان كان الذي ياتيك رؤيا من الجن جئنا بالاطباء فعالجوك في ناس يا عمرو وسحر وقنوات فوضى و كان في فضائيات يا ابني. فضائيات, فضائيات. فضائيات. فضائيات. فضائيات. أرضيات هذا ابتكاس الإنسان عندما يبتعد عن, واج... عن عن طريق ربنا الله سبحانه <تصفيق> فضائيات هي يا من أو من الفوضى ف... وإن كان بك ألم بك مرض فينك بأطباء العرب عارف عندهم الطب والاعشاب وشغلانه اللي ما عارف يعني سبحان الله قدرات بيقوموا بالاعشاب هذه القصة الثانيه لا اعشاب طب نبوي المهم كافي و سبحان الله الحسن البصري قاعد يعطي الدرس تقوى الله تقوى الله تقوى الله المهم في مصحف واحد في المسجد يعني زمان كان في مصحف واحده ما فيش ده مش مصحف مش حد يقرأ فيها سبحان الله ودي المصحف شرق فالحسن البصري كل مسولين ايه يبك، هل عجب؟ كلهم يبك، فما سرق المصحف؟ والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واحد الله الله أنا أنا كلنا على الأمة. الله الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وان كنت تريد ان تصير اغنانا سمعنا كلامك يا عم اتخدي فلوس وصندوق نقد ونعطيك، ونعقيك ايه المشكله يعني ادفع لك كذا وادفع لك كذا احنا اصحاب المليارات اللي في مكة بلد التجاره كلها وان كنت تريد ان تكون علينا ملكا ملكناك بس عامل اسم الدين لا شوف أي لا لا. شوف ملك اي حاجه شوف, شوف اغنى واحد اه نعالجك ونشويك نطرد عنك الجن لما تبعد نالك ونحن نبقى أتباع بس مش باسم الدين خلي مالك شوف ليس باسم الدين خلي مالك شوف ده إلا الدين آه مالك أهلا نوسائك نحييك مالكة شوف يعني مش ما الفرق بين الملك والنبوة هم هنا أتباع وهنا أتباع لا لا لا, لا. هم عايزين يكونوا أتباع لهم خواطر عند الملك لكن مالك الملوك لا خواطر عنده اه, آه. دين بقى ومقدسات لا لا احنا اوامر ونواهي ومحرمات وحدود وندخل في دعوه بقى والتوحيد وقضيه التوحيد لا اله الا الله ومقتضياتها وتمار <تصفيق> هذا الفكر منذ القديم منذ قديم انا انصح مننا ما هو ابو جهل لماذا رفض ان يقول لا والوليد رفض والله لانه يعلم ان النطق بالشهادة لها مقتضيات وتوابع لا يستطيع ان ننفذها اذا ده انا انا من الاول ما ينفعش طيب امام هذه الاغراءات ماذا كان رد المصطفى عليه الصلاه والسلام اقرات يا وليد خلاص يا خلصت اللي عندك احنا بنتفاوض خلاص عرضت وجه نظرك حمي. وبدا في قراءة السيده حنين السيده وصل بقيه السيده فسجد الوليد من شده اهتمامه وشده تركيزه جديد على الارض وضع يديه خلفه سبحان <تصفيق> الله ونظر إلى الرسول مليا مقطبا جبينه بريح على الاهتمام الخطير فعاد فقرأ أبو جهد وجهه قال ولات والعزة عاد إليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به الله أكبر الله أكبر تغير آه اللي بيقولوا على العلماء دوا في لغة الجسد سبحان الله واضح عليه قال يا معد راح جامعه خير. خير ايه المفاوضات ثبت على ايه القراءه النفسيه والحاله الشعوريه للوالد هنا عنده تغير بالفعل واضح واضح واضح, واضح, واضح لا لا. والله ولاتي والعذ لقد عاد اليكم الوالد واش غير بعد الموضوع مختلف دلوقتي ده غير دلوقتي ف مش حسن البصري كان اصغر سنين الصمره خلي وقت نفسك كده عليه بهاء ونور وجمال كده يقول سبحان الله يا بصري ما هذا البهاء عهدناك ادم البشرة قل قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكفانا من جماله وجلاله الله ليس الجمال بمئزر فعلا. فعلا وان رديت برد ان الجمال محاسن ومناقب حمد حمدا صح هكذا وداخل الملك نفسه وحده قاعد يقل أعددت للحادثتين السابقتان. وعندنا داران داء. كم أخم بصحيح. بوئت له بيدي لحدا ما أنجزعت ولا هلعت ولا يرد بك يا زندا. أبسله أثوابه وبقيت نصف سيف فردة ذهب الذين أحبه وبقيت نصفه. وجود الوحدة. ما تزيد شيء من سبحان الله ف عمر. فعمر بن معدي كلف. عمرو بن معدي. نعم. يا وليد ماذا حدث؟ جلس وجد له وزنه. قال معشر قريش: أتقولون إنه شاعر؟ والله كلامه ليس بشاعر. أتقولون إنه كاهن؟ أنا أعرفكم بالكهانة وبسجع الكهان. والله ما هو بكاهن. أتقولون إنه سبحان الله واضح الأمور. ونقرق هذا أن الوليد هذا كان من فصحاء العرب. طلع كان يفهم لغه العرب القرآن القران سماه الوحيد مش اي وحده لا سبحان الله انا ف... اعلمكم بدايه الكهنه ف... ف... ف... ف... انا عارف الكهن واللخبطه زي بتاع الاسبوع الماضي ع... عبد المسيح على جبل المشيح وتصيح وتصيح <تصفيق> ونميح الله هذا الكلام دولتان بتن... لما قاعد عبد الفلو في القرآن يا يضضعين نقطة كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين والحمام وطرد الصوام عليكم بالحمام و... وطرد في و... الامام خلنا حرب انفرار و... لا يلحقكم بعدين ده وبعدين مصيبة انه بيتكلم ايه اهل الابلاغة نقول اه له الفين وما ادركك في من فين لو ذنبوا في طويل و... و... وهذا محركة ربنا لقليل <تصفيق> أي... اي كلام اي سبحان الله العدد انه ونالك كان اناس تصدق هذا الكلام ما هو غلك ما هو مكذاب ربيعة احسن من الله صدق قولك والهمش الثراء فضلت الام يعني الى, الى هذه الدرجة يأخذ الكبر الانسانة في غياه بلاعة لما دهي الى الله عنه طيب لا تقول ده انت زي... زي شايف الكفار ده تشوفين بعض المتماستمين اللي عندنا طيب تتلاقي بعض التفاضل كده بيعلم الناس طيب. وبيضع الشباب الى الفضيلة نعم والنساء الى الفضيلة تقول يا جماعة تغطوا بس نطلع عليكم ده مين ده عشان اي يعني ما فيه قداسة في الدين وكبان هدخله في الجيوس كده يقولون والحرام يا عم بره عمر بلا محمد بلا بتامر ده وده ده محصول ضمن للمليار و300 مليون سبحان الله يا رب انا اصوات نظاميه صح المنظم المنظم انا ادرك من بسجلكم انا والله ما هو بخان انا عارف الشعر وعروضه وقوافيه والله ما هو بشاع سبحان الله أنا. ان لكلام محمد لا حلاوه وان عليه لا حلاوه وان اعلاه لمثنى وان اسفله لمغدق وانه لا يعبد ولا يعبد عليه وما هو بقادر البشر الله الله اكبر ادي كافر كافر لا يقرب لك نعم سمع سبحان الله فاهمه فعمر بن هشام قبل كده الدنيا هلطف. هلطف. واحد كبار في قريش يقول كمتين دول الناس في والله حتى تقول في محمد الكلام. بسكت اي صفه تلك كانت عند ابي جهل لا وفي اذنك في صفه في ناس الكبار يعملوا خواطر لبعض حتى في الغلط والتنحي عن الحق لا. تنكب الصراط يعني احيانا على بكر الاخيره اذا ما لم نجد دخلنا ما ندعوه اثمنه قاتله لو لا لا, لا, لا سبحان الله يعني يسألونا في النيابات يعني هكذا يقولون اخوام هنا يندبهم في النيابات على مقال برهان برهان ايه انا تماما على سيدي هذا دين عقيده اقتنع به وصدق بان هذا ليس قول بشر الهوى يحجب هذا العادات تحجب العادات الى الان تحجب هذا عايز اخد درس من فضلتك في هذا الموضوع ماذا نسمع امام هذه المواضيع؟ ان نقعد القواعد من كتاب وسنه وليغضب الناس ضروره مفاهيم نحن حدث شيء. يجي عريس البنت امم قبل ثلاثه العيله تقول ايه لا والله لما تتزوج الاولى الثانية بعدين الثانيه وبعدين الثالثه لسه امم طب هذا جاء اليها من يخطبها في القضية ايه بيتزوجها لكن العادات تقول ايه لا والحديث يقول انجاكم انتوضونا دينا هو خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتتهم في الأرض وفساد يقول لا أبدا يجيوا ولد مناسب وسبحان الله طيب ومستعدتها لنا عليه يقول ما شاء الله ملتعزين يتقد ده شاء الله لا والله أصل جده بعد أهددية وأمه ما كملتش تعليم في الجامعة الأمريكية تعريمها كده في الجامعة من ثلاثة ملين أو ثلاثة ملين <تصفيق> عزيز. وده يقولوا يزوجوا اقول للولد ان ما يقول لي كده اقول له انت غبي انت رايح عند بيت بالاساس من الراجل لا يدخل هذا غباء هذا غباء اللي هذه الدرجه نعب العادات عادات العادات هم قديما كانوا نفس اللي, اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو زي قلب المسا واحد يتعود قلب المسا هو ده خمسين 50 عراق مختله الناس ناحيه ولا اكبر كده عشان واحد لا زمان قتل سبحان الله لا تومع تصماع لا سبحان الله بس ومن هارون الرشيد ملك العرب الى سكر كلب الروم سبحان الله الجواب ما تراه لا ما تسمع بس فكان <تصفيق> له إيه على السيره ملك الروم الرشيد وسوف أرسل إليك جيشا أوله عندك وأخره عندي دعناه. <تصفيق> ما شاء الله على نبي. طبعاً. خير. ماذا بزات نفس؟ ال... دع الحرب نفسية. إحنا عندنا حملة الطائرات واقفة بغراندي حد يتكلم ما على خر من خلا. لا لا لا. على إيه ذريه وايد. لا لا لا لا. على إيه نحن نروح نشيل غاندي خذ البرورك. وهذا هذا طبعاً ورقة جديدة ولا غير. على, على نفس الخطار. نفس الخطار. نرد ورقة. خلاص. نكتب له عليها. من هارون الرشيد أمير المؤمنين إذا ناقفور كلب الروم الجواب ما تراه لا ما تسمع. وقدرة بس وقدرة وانتاه خروج رصد الله وشاهد الماء بماء أكيس ولا فل الحديد لا الحديد أكيد المهم ولاتي بالعزة خلاص لا, لا تغادر هذا المكان إلا من الله منهم قال إنه سحر يؤثر هذا سحر بيمتاشي يسحر الودام فورا غير موقفه بعد دقائق معدودات كان جبريل ينزل القرآن ليثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وليزعج هؤلاء ليعلموا أن محمدا على حق ماذا درني ومن خلقت وحيدا الله يهدد من عليائه هذا الإنسان ومن خلقت وحيدا يعني هذا الوليد الذي يسمى الوحيد في قراءة القريش اسمه الوحيد هو ليه جمع. لأن كانت قريش كلها تكسر كعبة سنة ويكسرها سنة سبحان الله إذا هو دولة يعني دولة هو دولة هو معدل الدولة الوليش وبعضين كان يسمى بزاد الركض إذا خرج خمس ماء أو ألف معه في رحلة للشام أو لليمن أو للعراق أو لأي مكان فهو كل واحد يأتي بنفسه ويجهز له راحلة وثقاء وطعامه وماله وخالبا يخدمه زاد الركض سبحان الله العظيم زرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة كانت أرباح الربع عند الوليد بن المغيرة تدر عليه كل يوم 20 ألف دينار من الذهب كل يوم يعني بانت المركز بتاع الأوروبا بأمريكا <تصفيق> مع كندا مع السراري ما شاء الله أما أموال وأرباح العباشة مع بطلق فكانت 40 ألفا كل يوم كل يوم ولكن الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المغرم لما وقف في حجة الوداع قال آه ألا الله. وإن كل ربا في الجاهليه موضوع كله ألا وإن أول ربا اضعه ربا العباس مم. بن عبد المطلب يعني اللي له عبد النوء عباس له أي مال عند حد حاج اللي هي إيه؟ محو الديون الربوية مم. عشان يبدأ بمن؟ بعمه, بعمه. هذا في المغرم يبدأ هيك مش سبحان الله أنا إب إب إبنو من أنا واع واع بس ما كان هرب مثلا الأموال على الجمال على نومث مثلاً, مثلا كيف قام يصنع بيت الجرعة الأموال مثلا كيف قام الدين كيف قام يتدرب بقى في المدينة مثلاً حتى عند عمر بن الخطاب لح حفيده ما تعتقد معذرة أن العباس تفوت هذه ال الفكرة وهو من وهو هو من هو من الحين كتب التجارتي بمكان مثلا أن يذهب بالأموال إلى المدينة إلى خارج تخوم مكة مثلا العباد لما أسلم قياده لله فليحكم فيها الله ورسول الله فسن. ما رب كلام الرسول, الرسول. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير في من أمره ومن الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا في سنة ثلاثة وسبعين حضرت لا محاضرة في سنة ثلاثة محاضرة في الغد إيه سلا تخلف المسلمين فست كبيرة. في المحاضرتين في المحاضرتين. في المحاضرتين انا درنهم يعني يا سلمني 20 سنه فقلت لك سؤال وفي 33 حضرت نفس المحاضره في نفس في مكان يعني ف... كان في نادي الصيد في الدقه في نادي المنصيه لا انا استاذن ايش سبب تخالف المسلمين رجيت امراه كبيره غير محجبه وسالتها يا امي انت, إنت. كيف يعني وثلاثة وثلاثة وسبعين كنا قلنا حالا تام يعني ناديك إذا زغت الآن وتجازنت بشغلت مؤمنين ولا مؤمن إذا خذ الله رسول عمرة سبحان الله أخذه ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا لم ممدودة وبنين شهودة وكان عند أولاد أحد عشر ولدا أقلم خالد اللهم صل على النبي أحد عشر أخلهم خالد, أخلهم خالد. هذا السيف الله المسلول فنمشي كده في المواكب وراء أحد عشر كلهم فرسان، ما كلهم فرسان شباب. يرى بالجنة. يا رب سبحانه وكان مهيب الطلعة، الوالد خن جميد. آه، سبحان الله. ذرني يوم خلقت واحدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ثم يصنع من أزيد. وما له. وما له تنهيدة. <محمد> كل دد دد دد. ثم يصنع كلا. إنه كان رأيات مع نيد. صح ولا إنه فكر. مقدر. مقدر. يعني فكر ايه؟ فكر في كلامك يا محمد، جالس معك ثم قتلة. مخطل. مخطل. مخطل كده ثم قُتِلَ، كيف يقدر؟ قُتِلَ كذا، يفكر في الكلام ويقشور بحسن، وتنحيس، ثم ايه؟ ثم نظر، ثم عابس وبصر، الله، يعني ال ال الكاميرا، عابس يعني ال المية وحداشر ال ال دي، سبحان الله، واحد واحد, واحد دي اتعملت على ايه ثانية تجفعته، وبصر. قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لواحة لو من البشر لا تبقي ولا تذر عليها 19 عشر فابوجاهد قال بس أكشروا او مصرت الآن أنا اكفيكم 18 عشر وأنتم عليكم بواحد. أنا أقول لك تسلوكوا قيودكم مع ال الجهل اللي مش سهل لا أدري يعني كه لا بقى. لا أدري أبكى أم أم أفرق. أنا أقيس ثمانية عشر وأنتوا كلوكوا عارفون الواحد ونفلس من ال إيه ونرجع عند عدتهم إلا في كذا في ما كثر أحسن فكر إن عدد كده لا ده بيجاد أعداد روائع أقسام في جهان سبحان الله. <تصفيق> هناك من يدعي أن هذه معجزة رقم 19 بالقرآن؟ لا لا لا, لا الكلام أنا الكلام يستفيد واحد. غير كان بهاء يعني. عليه وفعلا كان بهائي سبحان الله لا مضموم. هذا. أنه فكر وقدر فقتل كيف؟ قدر ثم قتل كيف؟ قدر قتل دعاء بالهلاك عليه. هذا هو رب العالمين. هو هو قبل قتل دي جايه مواكبه لقتله الموضوع بحثا اه اذا هو هو هو هو تراجع من موقف من صنيع من صانع من, من, من, من ان قتل الامر بحثا وتنحيصا فقتل طب كلمه ربنا تبارك وتعالى زرني ومن خلقت وحدي هذا تهديد كبير الله احذرني بعد ما اتركني, أتركني. اترك باليمان يعني آه يعني يعني لا تشفح فيه لا لا تسال رحمه الله وسمع الوليد هذه الأيات. الحمد لله سبحانه الله نسأل الله السلام. الله أكبر. هذه رطيف. شهادة الخصوم. يعني بس بدي لك خصمين من الإيه. وطبعا شاهد أبو سفيان معه رقعة معروفة. أبو سفيان مع رقعة لما قال بي ما بي جربنا عليه من كان. ما جرب بس رضي الله. فلأ وشاهد ولا أولى أن يؤثر عني أن كذب لا كذب. هذه أقتاد مكة. أنت بكرف أقتاد مكة بس خلاص. إذن عدم عدم إيمانهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نابع من كبريائهم الداخلين فقط بشهادة الخصوص فاصل قصير ونوصل الاسماء إلى بقية الشهادات مشاهدين الكرام والسلامين العزاء فاصل ونواصل الاستماع إلى دائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأسد الدكتور عمر عبد الكافي وأرهى صاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته عند أعدائه وعند الأتبع فاصل قصير ونعود مرة أخرى كونوا معنا صفة الصفة شاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع مرحب الضيفير الكريم عبدالي الإسلامي الكامير فضلت الشيخ الأتاب الدكتور عمر عبد الكافير مرحبا بصدرتكم سيد معزلة في الفصل اقشعر بدني حقيقة الوليد سمع هذه الآيات وهي تنزل فيه بما لا يدع مجالاً للشك أنه شخص غيره مثلا هو الوليد يعني كان المنطق يقتضي أن يعود إلى جدة الثواب ويسلم إما لأحد أمرين الأمر الأقرب إلى العقل لا. الأقرب العقل أنه من كبره وعتوه وخوفه على العذاة والتقاليد يعني, يعني, يعني الحق الحق وجدنا أباءنا على أمة م. فهذا غلق باب الهداة عليه هذا أمر الأمر الثاني هو غير مقتنع أن محمد يأتي بالقرآن من عند الله وقال وما يخطر هذا على قلب بشر نعم وفي قرارة نفسه في, في نفسي لحظة صفاء لأن الإنسان مهما كان في زرة فطرة الفطرة تكلمت في هذه اللحظة فلما جاء من يطلبون الفطرة كما هم في أي مكان في العالم ناسي الفطرة التي كان عليها لا حول ولا عز بالله. لله هذه مصيبة ودي موجودة في كمالنا توقعنا أول شيء مثلا هاتم اخرجت فيلم والعيد يا أستاذ ايه كده ايه, إيه تعملو ده اندرضى لبنتك كده وقد يا لان بنتك اصلا ممكن انفرق ابنتك ها كده وزوجته ايه ده قولت انت مغربتك سيئة لفن م. متخلف افرأيت من اتخذ الهه هواه واضضله الله على عزم وبعدين يأخذ مبلغ وتأخر جد اللي للعرض فيه الممثلة. يقول لك أسمها راح حج. أقوم أستغفر الله. ولا هناك ناس الشيخ جاتني في مسيرة فيلم. <تصفيق> <تصفيق> لا حليج. وترجع يقول له هذة حج. لا يعني لا يعني يعني يعني لا ماذا تقول له؟ لا والله لا أقول له. ما في حلم لا. تقول له إيه؟ ورقصها ترقص وتلملم الأموال وتخرج للحديث طر <تصفيق> <تصفيق> ربنا يصطرها معايا قبل كل رأسها فمن يهديه من بعد الله فهو خلص الطمس للبصير طمس سبحان الله. ده طمس فعله هو اللي طمسها فلما طمسها طمست عليه أو طمست <تصفيق> له ف ف ف ف أن ده شهادة الخصوم فالتعالى لسورة المسجد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب تبت إلى أبي لهب المثاب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطط في جيدها حبله من المسر أمه جميل وزود ابو لهب فيزم عبد العزة بس هو كان وشه أحمر نزلت أنتان انها بان يخرجوا من مكة سبحان الله عبد العزه هذا عبد العزه ابن عبد المطلب ح عم الرسول عليه الصلاه والسلام عم مباشر عمه وشقيقه يعني عم, عم شقيقه يعني مش اخو بقول لك عمه لا من آل البيت يعني يعني لا يعني لا يعني طبعا ولا من, من, آل من, آل من آل البيت لا طبعا اهل آل البيت المقصود باهل البيت آل البيت هم أهل التقوى من سيدنا الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها وعلي زوجها سبحان الله هؤلاء اهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم يضيف ال البيت سلمان ومن على شكله سلمان هو أي بيت بيت الرسول سلطان؟ يعني الرسول من آل البيت بيت الرسول عليه سترة سترة؟ لا هو, هو هو هو البيت نفسه. الرسول هو البيت. <تصفيق> البيت. من يعني سبحان الله يضاف ليهم سلمان. يضاف ليهم سلمان فري سلمان ومن آل البيت. ومن. سيرة. من بطء ابي عمله ومسرعه نشب يعني إذا البيت يأخذ الكثير الله سبحان الله بحكم على هذا يعني لا هم دول أهل البيت الخواص المحددين تمام آه. ومن سلك نهجهم هم من أهل البيت إني يعني يعني يا رسول الله رايت الرجل يحب القوم فداعملوا عملهم يعني مش بس الدرجه قال المرء مع من احب اه يعني تحب الخير يلا تذكر على الله مع اهل سبحان الله, الله. آه. الرجل الشعب إذا الناس راحين معه الأمينش فتحت تذهب هجوا الأمينش فكل واحد عشرين جلدة عشرين جلدة وقالوا من قال انا من الغوين قالوا يغوين قالوا الشعراء يتابعون الغووت يا, يا مماشو مماشو غلط. يده يده الامين. الامين. الامين. ما الغلط سبحان الله ثبت خبت يدها ما أسمع سأصل نارا ذات لهب أبو لهب هذا لو ذر الذكاء لأن أي كافر ومنحرف وفاجر وفاسق هو اغبى الاغبياء وأي مسلم ولو كان أميا هو أذكر الأذكاء فلو أن أبا لهب أراد أن يهدم الإسلام هدم وأن يهدم القرآن ويكذبه عمليا يعمل إيه؟ يدعي الإسلام لكنه لم يسلم ولم يصفع ان يدعي الإسلام لأن القرآن ما غالب أحد أحدا إلا غالبه وإنا هنا هنا أبو لابن صر قضية وهو مستير نعم هو مستير هو مخير ما الذي منعه من الإسلام؟ منعه نفس قضية ما كبر فيه ها عقله <عالم>. تأخذ <تصفيق> إلهه هو. واختياره واختياره نعم لا. لأن لا لو لا متى ما ينطبق عليه بقوله تبارك وتعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي دينه لا لماذا لماذا جعل الله هذا ولو أنت أدعمنا الهدى فلا يتبغى دينه لماذا لماذا لا. لأنه لا. هو اللي لغلق على نفسه قبل الأول الله هو هذا طبعا هو لو صار إن هديناه النجدين مشكلة ولا مفروض لا نأخذ أي واحدة ونحققها <تصفيق> لكن خذ كل الآيات اللي تتحدث عن التسبيح والتأخير أو أن الجبر والإختيار ثم سبحان الله <تصفيق> وقال يا جعفر يا صادق يعني أمسيرون نحن ام مخيرون قال أتتكلمون أتحدثون في قضية الجبل والاختيار قالوا قدر يعني قالوا بل لا. قال أراد بنا وأراد منا أراد بنا قضاء وقدرت وأراد منا عملا مم. أراد بنا وأراد, واراد منا فما أراده بنا طواه عنا وما اراده منا اظهره لنا فما بالكم تشتغلون بما اراده بنا عما اراده منا الله حكمه مبالغه اراد بنا أراد من عزكته من من من المشاهدين اراد بنا طعنا وقدره واراد منا عملا فما اراده بنا فواه عنا وما اراده منا اظهره لنا فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا قضية الكبر والإصرار على الدم بقضية في قصص بني سعيد كنا حكيناها من زمان ولكن في, في إعادة إفادة روح الله عيسى كمش مع حتى رميدة بدوا إحنا نريد طعامه فأخر سيدنا عيسى برائسمات أعطاه لصفيته أو من زمان يصير أنا موجد الذهب آه طبعاً, كده. آه آه طبعًا. ثلاث سبائك ذهب طبعًا طبعًا. فهذا إصرار لا, لا, لا نذكر بها لا نذكر بها يقال ان سيدنا عيسى قال لصاحبه يأتينا بغداء فرعا ذهب وجاب ثلاثة أرغفة فسيدنا عيسى بكت الصد فأكر صاحبه رغيفا وبعدما انتهت الصلاة سيدنا عيسى أقول له أهت الطعام فوجدهم رغيفين قال أما لم يكونوا ترى قال لا والله يا نبي الله كان ما كان إلا رغيفين مش كانوا ثلاثة قالوا لا حاجة لي بالطعام تعال نعبر للطريق الآخر قالوا كيف أنا عبر الزهن وفيش تمركب ولا بحر يعني <تصفيق> قال تعالى أمسك بسم الله وعبروا مستمت ثلث أقدامهم لغل نفسهم على الشط الآخر قال يا سبحان الله قال بحق الآسد التي رأيت من أكرى رغيف؟ قال والله ما كان إذا رغفتها وأنها قضية شائكة عند سيدنا إيسا رحم الله لا ما هي يقضيه الكذب إذا ثبت قاعدة مم. الكذب لكن رغفتها فقط برغم الآية التي رأيتها فواجدها قطيعا وإن تأتي بكل آية لا إله إلا الله. وجد قطيع من الضباء نادى على ضابي الجاب وذبحه. سيدنا عيسى. صح؟ قال لقوم إننا وقف على أربعة. قال م. يا سبحان الله. الله. أكبر. قال بحق الأكل دفعي. من أكل الرغيف؟ قال ما كان إلا رغيفي. الله أكتفى. خلاص يا هو اللي ماله هذه مصيبة إيه؟ عدم قبول النصيحة أو عدم العودة إلى الحق ولكن التمادي في الباطل. أنوهم مساره. وهي الثلاث سباك من الذهب سيناك يقول له واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن اكل الرغيف يقول له انا لا يلسى الله في المكسب انا كذاب وصفل وعايل <تصفيق> والمصير لا حول الله الناس الذين يحنون اقاماتهم ليصلوا الى مركز معين ما هيك نفس القضية يرجع الكلام اضع <تصفيق> كذاب ليست المال لا هي لك كلها لك الثلاث طلع عليه ثلاث لصوص قتلوه واخدوا الثلاثة وارسلوا واحد يجيب طعام فالرجل المجرم الثالث للص لأن أنا أضع صم في الطعام يأكله متأخذ للثالث الوحدي وما يتنجر هو يجيب الطعام نقتله ونقسم بالاثنين على بدأ بنقسم على على ثلاثة أن هو من جه أوا الاثنين تشاروا واحد قتل الثاني المهم هو سبحان الله أقل هو قتلو هما أكلوا الطعام بالسم مرة سيدنا عيسى مع الحواليين في اليوم الثاني على أربعة جثث جثث, صاحب. جثث صاحبه جثة صاحبه والثلاث جلس البصوص والثلاثة قال هكذا الدنيا تصنع بأهلها وعبروها ولا تعمرها. هذه قصة درس جميل، درس جميل. هكذا الدنيا تصنع بأهلها وعبروها ولا تعمرها. ولا تعمروها, ولا تعمروها ولا يعني؟ يعني, يعني ما نفع والخطب ذاك نقول للأبد. الوليد بن مغيرة وضع في ذهنه أنه يعمر الدنيا. طبعاً. برغم سماع هذه الآيات ما عاد على جبر. وووأبو لهب نفس القضية. قالوا له سيدنا محمد صلوب. لان التبع الهدى معك متخطف من ارضنا انا تحت كلمه الهدى دي خط هم يعترفون بانه هدى لأن نتبع الهدى معك يا محمد يبقى على هدى ولا تعرف انهم القول لحن القول الحمد لله هذه شهاده الخصوم شهادة الخصوم تعال الوضع. شهاده الخصوم <تصفيق> <تصفيق> لشهاده الواقع شهادة الواقع انت فين قديم لا الواقع بتحسين رسول الله ده من جرب عليه كذبا قط ما احد لا ما احد هل خان قط لا هل خاس بعهده قط لا هل قال للناس كلاما ولم يطبق على نفسه قط لا هل اثر اهله ولم يوصل بقيه في الناس لا هل تكبر على الناس ابدا هل كان في قلبه حقد لا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر قال والله لو اعلم انه يستغفر سبحان الله يقول يا, أستغفر يا رب امتي يا رب امتي يا رب امتي اذن هذه هذه هذه يعني راينا في كل خلق من خلقه ما من احد من العداء قدح في اخلاقه ابلا استطير شوف ان راهو الذكي غبطه على ذكائه ان راهو الجواد احتقر جوده بجوار الجواد اللي صلابه كان كريح المرسله عليه الصراحة. تعرف لو الرسول فنز أو خد اخذ ما يستحق له من غنام ولو خمس غنم الحرب خمس الغنم في كل حرب في كل حرب وليس دباله. لو اخذ خمس في 28 غزوه ان شاء الله ما. تمام لا لكن مات ودرعه مرهونه عند يهودي هو عرض عليه الملك كما عرض. ماذا؟ سبحان الله. وهما ذهبوا إلى عمه أو جده عم. يعرض عليه الملقب. الله لا عبد. على وضع السقف في يميني. نعم عم عم عم عم نعم عم. عم. عم نعم نفس القضية نفس القضية. فاذا اذا اذا اذا ان لو جاءه الجواد الكريم نحتقر وجوده وبالجواد وجودي صرطنا. لو جاءه العابد المتبتل اذا فرغته فانصب وإلى ربك فراره. اذا فرغت من الفرد ادخل على النفل انصب بالنفس. اذا فرغت من المخلوق انصب إلى الخالق. إذا فرغت من قيام الليل عليك بصيام النهار وهكذا إذا فرض وإلى ربك فرغ إذا هو أي العبد الداعي إلى الله عز وجل ليادعو ما وجدنا داعيا أو يعني إن أنت تحس أو تشعر دائما يعني كانوا يقولون شيء ما غزالي كنت كان قلبي الشيخ محمد رحمه كان قلبي مع كريم الله موسى عند ماء مدينا وادعو رب العباد عز وجل رب إني لما أذبت إلي من خير فقير وكنت مع هاجر وزوجها وابنهما اسماعيل قال رب عندما قال القلب الملتاق رب إني أفكنت من ذرياتي بواد غير الهزاق عند بيتك المحرم ربنا ليطيم الصلاة ربنا فاجعل أفلتك من الناس تهو إليك كنت في باطن الفوت مع يونس ويدعو ربه لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين كنت بقلبي مع نوح لما أيت من قومك قال ربي داتذر على الارض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم لضلد وعبادة ولا يلد الا فاجرا كفارة لكن قلبي ما راى داعيا الى الله خيرا من محمد الله جميل دا. هذا الاستخدام يعني ما يشبع كل دعاء فالدعاء هذا المتبتل العابد متبتل لما حتى ذهب الى البستان ونزلت الملائكه وحنا. قال اتركهم عسى الله ان انكم قدم الاطباءهم من بس, بس, بس, بس, بس تمام كده فاذا هذه شهاده الواقع اما شهاده الابراح تحددوا حرك تحددوا حرك نعم فاذا هذه مقدمه لمولده او يعني بين مولد الهادي صلى الله عليه وسلم تعرف كده ايه يعني شوية امور كده ت ت ت ت حول سيره النبي صلى الله عليه وسلم اسماء حول ما صلى الله عليه وسلم لما السويبه السويبه هذه كانت مولاه ابي لهب فاول ما استلمته من امه كريمات العرب كانوا او كنا لا يرضعن اولادهن الا ايام الثلاثه الاول فقط وذا يسمى باللبق او السرسوب نسموه ااا إن شاء الله ده الهمز على العدس. أوجب الإمام الشافعي على الأم أن ترضعه المولود لازم. وبعدين هي حرب على كذا ترضع لا ترضع مسألة أخرى. مؤتمرات الآن في العالم كله على رضاعة طبيعي. سبحان الله العظيم. والحنان بتاع الأولاد تبخر عشان إيه دفن الصناعي. كان كان قديماً ثلب وويذهب به إلى مرضعة. رضع. رضع طبيعي. لا مع جو نقي، مع جو هذا حكم البيع انا ذا؟ حكم البيع، كرائم العرق كبار الكبيرة؟ لا ترده. لا لا لا اللبن، اللبن، اللبن ده وبعدين نستخدم. السويب أرضعته، تمام؟ ورضعت معه الحمزة وابو سلمة. حليمة البدية لا ما هو في البدايه لقيت مع جت في الايام الأولى، يعني يعني أمه ما أرضعت، لأمه لأ أرضعته ثلاثة أيام. ثم ذهب إلى ثويبه ثويبه مولاة ابي لهب اعتق ابو لهب لما بشرته بمولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم والقاعد يعني أن يخفف عن ابي لهب العذاب الاثنين اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفرحته بمولدي يقول فرح بس خلاص فالمهم ثويبه رضاع ارضعت الرسول صلى الله عليه وسلم والحمزه لان الحمزه عبد المطالب امه من امه أخت امينه محور اصحاب عبد المطلب تزوج زوج اخت امنه وجاب امنه زوجها لابن عبد الله صحيح تمام صحيح فانجبت الاولى حمزه ها وتزوجها له ايوه هلا تمام بنت بنت فهي ففال... أنجبت حمزة حمزه و... و... وامنه بعد يومين انجبت سيدنا محمد العمر واحد العمر واحد الله لا. تمام فلما استشهد الحمزه كان ترك بنت فعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها كرائب الحمزه بن عبد المطالب قال لا تحد لي إنما هي ابنة أخي أرضعتني ثوايبة أنا والحمزة وأبو سلمة أبو سلمة أيضا أبو سلمة أرضع مع ابن عبد المطالب كان يبحث بها كنت تزوج أبو سلمة بعد ذلك نعم. لما مات أبو سلمة نعم يجوز يجوز ما رضاعي لا لا لا دا دا دا دا كان مش كان زو زو زوجته زوجته ذا ذا زوجها يعني بعد, زوجته. بعد مات أخوه. جاهز جاهز. ما تأخو زوجات ما أرضعته جاءت حليمة قصة حليمة دي عجيبة حليمة لما جات معها أتى كده تعبان يمشي خطوة ويرجح خطوة <تصفيق> سبحان الله تعط ع... للقافلة فالمرضعات لما ينجوا لا يأخذوا يتيما أبدا يتسابقنا الأغنية لا. ده العطاء <تصفيق> أبوه عايز سبحان الله ما يقولك ما أضيعنا ما, أضيع ما أضيعنا كالأيتام على مأدبة اللئام فالأحد يتيم كده وسط وسلم على اللئام يا معلوفي لكن أبوه سبحان الله ما عرض عليها إلا الحبيب ناصر الله يستر السلام فقالت لزوجها اخذ هذا اليتيم بدل ما يرجعوا تضيهي فاضي بخوفه وضعته على ال... على الاتان حماره تعبانه خالص الاتان انثى الحمار, الحمار. إذا بها تسبق القول قول يا يا حبيبه هذا اتانك الذي جئت به الحمد لله بدات الخيرات سبحان الله وكان لحليمه ثلاث اولاد طربعه طربعه صلى الله عليه الصلاه والسلام فكانت ال الواحد اسمه الله واحده اسمها امينه بنت الحليمة وخدامه خدامه لسوره التاريخ اسمها شيماء وغلب اسمها شيماء على اسمها الحقيقي اسمها خدامه خدامه ما انت اسمها شيماء ولا ده في التاريخ اه يا جماعه اسمها شيماء هي شيماء هي كانت تغني في الفيلم كانت تغني عملوا فيلم كتبوا لنا في شيماء يبقى ناخد التاريخ من من فيلم هو موجود عشان اولادنا يشاهدون هذه الكلمات الان طب مشهدها صوتها جميل ما شاء الله طب مشهد ابن فيلم طعمه ربنا افضل هكون فيلم وثائقي افضل ده, ده الفيلم خيالي. فيلم خيالي ده فيلم وثائقي ده الامر في قبل فالعتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حليمة الشيماء وانيسة سبقوه بالرضاعة كان على وشك يفطنه وكان عبد كان عبد الله اخوه من الرضاعة ده كان من نفس عمره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من الثدي الايمن فقط الله يدر منه عبد الله لا لما يرضع من الثدي الايمن فلما تنقر على الثدي الايسر يتركه وين ما خلاص يكتفي سبحان الله تريد يترك بقيه اللبن لا اخوات عليه الصبر هذا حليمه تحت حليم واقع ده الواقع اللي احنا عايشين فيه حليمه نعم بدت الخيرات سبحان الله ما انتبهت حليمه لا تبهت. انتبهت تبهت. لا. لا. انتبه ايه؟ إيه؟ لا ال ال القطعان ال ال ما هو ما هو بتردع هو بترضع من هنا وبتتسقى لبن الشياه برضه لاولادها صحيح فالشياه تذهب الارض مش في بني سعد كل القطعان تعود من ال من, ال من الباديه وما اكلت وما طماصه و طماصه وما منتلا باللبن الا شياه حليمه فتقول بقية البنات ارتعنا حيثما ترتاح شياهو حليمة. فيروح ارتاع. تعود الأخرى هي هي الممتلئة عجفاء. تقول إن تقول إن ولدي هذا إن أمره العجب. المهم أصلًا ثلاثين. فنظرت أمد خلاص. عادت حليمة وزوجها إلى امنه فقالت لهم لهما امنه اخاف عليه وباء مكة. يبدو فيه جو يتغير الجو مش طيب خذوه مرة أخرى فقالت حليمه والله كنا نعطيه لك ونحن خزانة لا إله إلا الله لقد رأينا برق. لقد رأينا من البركة ما لم نره فأخذوه مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه تركله إصحيه برات خمس جماد وأم أيمن وشوت غنم بس من ثير تسع ام ايمن هي القابله عبد الله لا لا حاضر حاضر الدور عليها عشان اولادني يعرفوا الداده يعني الداده آه خمسة جمال خمسة جمال وام ايمن وام أيمان هذه وشويه مسعمرات عقارات مليارات. لم, لم أراضي طين. ورغم, ورغم انه هو يعني صحيح من من أوسط يعني من. لأنه جد أغنى أولاده كانوا عشرة كله الغني والفقير يعني عباس مليارديه. عارف عبد الله كان فقير يعني سبحان الله. فبتشوف الأولاد في ولد ما شاء الله لقوات أو فتح على، وفي واحد من باب الإختلاوة والاختبار، فتح برضه. عليها، فتحنا عليهن بركات كتير، فأخذيته ف... ف... فال... حديمة مرة أخرى، بعدما ذهب حادثة لا وحادثة خطيرة، عمره عامان، عمره عامان، يرجع <تصفيق> إلى بنت عدا <سعادة> مرة أخرى، <تصفيق> مرة أخرى، بنت <تصفيق> عادرة مرة ثانية، عشان <تصفيق> نرجع للخرس تاني عشان نمشي مع الأحداث إيه بالترتيب أنا مش عايز أترك في هذا ال. مش تسمى الوثاثة هذه الحقائق النورانية الوثاثية هذا تسجيل للتسيرة هذا تسجيل على على مهم ما سنعيد أسجيل بالإيه الهوينة يعني مش عائلة السابقة براحتك القصة التي تروى في التاريخ قصة الفيل هو العامل الذي يقوله هذا في الأصباح هذا من كأبرها أبره الأشرب أبرها الأشرب أبره وكنيسة القليل الظاهر في القصة لما كتبها كتبوها أصحاب التاريخ الذين يريدون بنا أمرا للمشاهدة اللي كتبنا التالي في الأسف أنه وظلنا أن واحد عربي راح نجس كميسة القليس هو اللي حصل أبراهل أشرم بنى كميسة قليسة في اليمن في اليمن اسمها القليس وجاب لها الرخان مش عارف من تركيا ومن الروب يعني لكي يحج الناس إليها وبعث للنجاش ملك الحبشة قال أيها وكان تبع للنجاش الحبشة كانت عمدة المنطقة وكانت ابراهام اشرف من اي البلاد؟ ابراهي يمني ابراهام اشرف عاشر ما من ف دينه نصراني نصراني حقيقي كمان يعني بيت نصراني عادي وان الجاشي في الحبشه كان, كان نصراني كان مسيح وخدم مع قرع على صوره مريم هذا والله ان هذا الكلام والكلام الذي انزل على عيسى لا يخرج من مشكات وحده ولما قال لما صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن روح الله قال ما يزيد على هذا ما بعز وكان في ايدي بالضبط بالضبط, بالضبط حطها أكان مطران معتدلًا؟ آآه كان مطران متفح تمام. قالوا روح الله وكلمته في العذراء البتول وأسلم ولما مات أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصعدوا عليه صلاة الجماعة. عسل من النجاشي المسلم عليه. كان معتدلًا. نعم نعم. من طر من الكسسيين لا يستكبرون ولما تأخر عليه ترى من الدم ما عرفوا من الحق. هذا هذا يقال إن زلك من النجاشي ناس. سبحان الله. نعم نعم نعم. ف... بدل قول ليسا فاللي بيخلف في التاريخ ايه ان عربي, عربي دخل, دخل... وراح نجس تغوط ونجس الجدران فاخسم الابراه اللي يهدم وكنجيع من عمليه يهدم الكعبة ويقتل كل طفل مولود في مكة لان هذا العام هو العام الذي يولد فيه محمد بن عبد الله من أدراه أعلامه؟ هذا مثل موجود في الكتب عندهم عندهم بالتاريخ وباليوم وبالساعة سبحان الله هذا الحقيقة هذا الحقيقة زي نظام. الزهد يقول لك النظام العلامي الجديد بالله عليك واحد راح عبرةً يعني أسأ في بيتك راح مسك الكوب كده وقصر وقال لك بقى أنا وراح أكسر بيت شوك عمر طب انت عقل وقال لك انت ترك كسر بيتك تهدم كعبل ويحجي عشان واحد عمل الله زي ما ضبطت قضية ال إيه الجديدة نفس النظام العالمي إيه القديم مش الجديد هو قديم نفس اللي بس فيه فكرة و... مع تغير الأسماء بس ثوب المكان هو أي انا انت أنت تقول مش عارف انت أنت معاد الاستماع أنت أر نفس تعرفه نفس نفس الصراحة الذي يحجز الكعبة أن ذاكم أهل كتاب ولا هو مشترك والعرب أيضاً وعمال الذين لهم ها هيا الروح انما نعبدهم ليقربوننا الى الله ذلكم هم هم يؤمنون بوجود الله في الله ولكن يوصلوا اللي يوصل الى الله هبل ولات وهبل وعوان وتاف ولا والله سبحان الله لكن سبحان الله فحتى ابو جهل في في احد اعلن هبل هبل اللي نصرنا ونعبد في أحد يقول له عمر الله أعلى وأجل قل اللات لنا ولا لات لكم شفتوا احنا لنا اللات انتوا لكم ايه قولوا لا إله إلا الله التوحيد لا ما نرهت عليه ونصر مش عايز حد مناوشتنا مما الغوغير ما ما نجيبش النفيش المهم لعب أبرهل أسرم واخذ للطفل ويقتل ويقتل لطفل المولود كما حدث مع فرعون نفس الفكره وكان كما قلت فضلتكم التاريخ صفحات تعيد نفسها مكرره والكفر من واحد سبحان الله العظيم كفر من واحد <تصفيق> اجراها كان يؤمن ويثق في مصادرها التي تخبره بان هذا العام سيولد في فيه نبي اخر الانبياء والمسلمين ومن عجب ان يقابله عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام في هذا التوقيت ولد المصطفى عليه الصلاه والسلام أم في لا يعني, لا يعني في في هذه الاونه, الأونة. ولذلك ولذلك لما لما عبد المطلب لما عرف أن خلاص هو قادم قادم وفشلت المفاوضات قال أنا لمئة من الابل الإبل أريدها فلا يأتي لأهدم ب أبائك فيه شرفك وشرف قومك وتقول لي مئة من الإبل قال إن الإبل إبلي أنا ربها وأما البيت فله رب يحميه وراح تعلق في أستر الكعبة لا هم رحلك ثمن رحالك ينصر على ينصر و... و... و... يا تنصر الصليب وعابده اليوم قالت سبحان الله فجينا عشان يهدموا يعني اذا عبد بالطالب كانت القضيه الدينيه هو الوحيد الذي وقف في وجه ابراهام و... ولكن كل ال... مكانته في قام وقال, وقال, وقال, وقال لهم لا لا شوف اشوف الثقة بتاعته خرجوا الى شغاف الجبال وقفوا ان لله امرا سبحان الله اه كده والله امر قبر السماء سودة من تلقاء نفسي هو سلالة هي سلالة. سلالة النبي عليه الصلاه والسلام طاهرة مقيمة. مش سلالة أي شيء. أبو بقرص الصحابة كلهم في الجهة دي. الرسول عليه من مع مين زيد بن الخطاب. من روح منه. رضى الصغير ربنا نشتهوا تنشاء صلاح. يعني عرق النبي عليه الصلاة والسلام حيث الأب والجد والجد الجد فيه فطرة سليمة قال أما أنا فرب الإبل وللبيت رب المحمود مهم جاء الفيل محمود هذا هو واسم محمود الفيل الفيل محمود ها صمينه الفيل محمود ها حر الله ها حر الله <تصفيق> فيه الكعبة يرح يبرك يضربوا في الصياط ويقومون نحد الشرق يمشي الغرب يمشي الجنوب نحد اليمن يروح يمشي يجي نحاج الكعبة روح بها واذا بالدنيا تسود تمام رطيف السماء قد غطتها الطير الابدي كل طير معه ثلاث حجارة ثلاثة احجار واحد في منقاره واحد في ريض اليمين والثالث في ريض الشمال وكل حجر مكتوب عليه اسم من يقتله بالطيف. بالطيف. مسومة عند ربك زي بتاع قاموا بالضدات طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجى لوجهنا موجودة يا لطيف عليها أسماء وأصحابها لا, لا, لا تخطئ سبحان الله حملوا أبرها في في بب مالها الحجارة تغيرة طيراً صنها في الحجر ولكن الحجر ينزل على العارف القذافى العنقودية تبخره سوخارات تنهي حولها فجمعوا جمعوا عبرها في في في في, في مشنة كده سبحان الله وانتهى قضيته وأهل مكة شاهدوا هذا الأمر عيانا بيانا. وفرحوا وافتخروا بأن الله عنده دد لهذا المكان وهذه المكالمة. نعم في هذا العام ورد خير العلماء عليه سلم والسلام وينك مش <تصفيق> في الحلقة الكرام في نهاية هذه الحلقة وباسم أستاذ المشاهدين كما اعتدنا دائمًا نطلب دعاء من صدرتكم على تكون ساعة إجابة في يا رب يوم الجمعة نصادف فيها قبول السماء وقبول سبحانه وتعالى فندعو المؤمنين خلفكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم, اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الديلة العظيمة ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا سرطة ولا كربا إلا أ ولا دينا إلا قضيت ولا ظالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحيمت ولا ظالبا إلا ننجحت ولا إلا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ارزقنا قبل الموت ثوبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة هي لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات ونشيئهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين وطرد عنهم شياطين الإنس والجن الله ما كرب المكروبين سن لدينا المدينية اغضح حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم أعد المسجد الأقصى وأمن إخواننا في فلسطين وأمن إخواننا في العراق وعجل العراقيين عراقهم يا رب العالمين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين وجعل خير اعمالنا خواتينا وخير ايامنا يوم أم ان نرقب تفع فينا نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا استنم يدي الشريفة شربة لا نضع بعدها أبدا من حوض التوتر وأظلنا بالضل العرشك يوم لا ضد إلا ظله والثاني بالنظر إلى وجهك الكريم على صدقنا عند مليك المقتدر واخر د السلام الله على وعلى رب السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. ها الله خير اما أم يشركون